أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإذْقالَالَمُ سَالِقَوْمِهِذكُرونِ عَمَةَ اللهَِّ عَلَيكُمْ إِذ أَجَكُمْ مِنْ آلِفِي الرَعون إِذْ أَجَكُمْ مِنْ آلِ فِي الرعَوونَ يَسُونَكُمْ سُ العذاَاب وَيُذَبِّحونَ أَبنَاكُمْ وَيَسْتَحونَ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 ألم يأتكم نبأ الذين مِن قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وَقالَاوا إِا كَفَرْنَ بِمَا أُررسِلْلتُ بِهِ وَإَِّ لَ فِي شَكِم مِما تَدُونَ وَإِنَّ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 لَا نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مكان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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ نَصِيبًا مِّن فَضْلِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 وَقالَالَ الشَّيْطَانُوا لَّ قُضِيَ الْ الأأَمْرُ إَِّ اللهَّه وَعددَكُمْ وَعدد الْ الحَقِ وَعددتكُمْ فَخْلََفْتُكُمْ وَمَا كانَانَ لِيعَلَكُمْ مِ سُقَانِم إِلَّا أَْ دَعتُكُمْ فَسْتَجَبِتُم لي فَلَا تَلمُونِ وَلُمُ أَْفُسَكُمْ مَا أَناَ بِمُصْرِخِكُمْ وَماَا أَتُم بِمُصْرِخِي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 وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَمْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ نَصِيرَكُمْ إِلَّا النَّارُ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وَإِن تَعددّ نَامَةَ اللَّهِ لا تُحْسُوهَا إِ الإِسَنَ لَظَلمُ كَفَُّ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 اننا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى رجل <تصفيق> قريب بوَتَك وَنَت بوسُ أَلَ تك أَق سَتُم من قَبلل ما لك من زَوال وَسكُم في مساك الذيينَ ظَلَموا أَفسَهم وَتبَينا لك وَتبنَ ل كيففعل نابم وَبابن لكم الأمثال وَقد مَك مَكرَهُم وََ الله مَكهم وَإن كانان نَكُرُّهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذو يَوْومَ تُبدددللُ الْ الأررض غَيْرَ الْ الأررضِ والسماواتُ وَدََزُ لللههِ الاحد القهار وَتَرَ الْ المُجرمينَ يَمَئِذٍ مقَونين في الأسفَاد سرَابِيلُهُم مِ قَدران وَتَغْشوجوهَهُ النَّار